Bismillah ar-rahmyn Liu kon li pou kon min san fond Bysun nannum ح أوخ كل ب الن Turn um, وعلى <تصفيق> شيء في يوم عاصف on that. تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتِ عَدْنٍ تَجْرِي مِن 129. بإذن رب ذم تحيتهم في ذا كانش جطون قventين أو لها صابتون sa قَوْمٌ وَمَا نَقُولُ كَلِمَتَ خَفِيفَةٍ كشجرة وَيَفْخَالُونَ يُرْكُم إِلَنَا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا sell on a boy oh, e عرب ب fell in rôb ربنا اغفر fu فَلَمْ تَكُونُوا أَقْسِمْتُمْ Oh. So وَمَن لَّنْ يَنزُلْ مِن نُّورِ